فالله انت هذا اللنك هذا ثاني يقول بانه كثيرا ان كثيرا من, من يدعوهم إلى الله يقولون له يا اي الذين امنوا عليكم انفسكم فماذا, فماذا يرد عليهم يود عليهم يعني مامور بالدعوه الى الله يقول لهم ان الله قال ادعوا سبي سيدي قال من يدعي الله ولا يقال جل ولا يضره من ظل اذا احتاريتم والهدايه إلى الله علي نفسي بعد الهدايه ومن الهدائي أن أدعوكم من الله وأنا أمركم من المعروف وأنا أمركم في المعروف في الحديث الصحيح أن أبواف الصديق رجاء الله وخطب الناس لعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنكم تقرأونها هذه الآية وتضعونها ثلاث موضعها ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم ونفسكم لا يضركم من ظل إذا فتأيتم وإن يسألوا سنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا منكم فلن يغيروا أو سكأي أمهم الله بإعقاده فمن الهداية دعبة ناس إلى الله وأمرهم المعروف ونهي مانا ملكة